والله والله البلد كان جاتك قفلاتك قفلاتك تكون من البدع والخرافات والتلاعب بالدين ناس يرقص يقول لك بنذكر في الله في الله في الله بتذكرهم بالرقيس هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه يتماج ويرقص ويعبث ويقول لك ده دين ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هُزْوًا وَلَعِبًا وَلَاعِبِينَ دَلَعَتِين دَلَعَتِين دَلَعَتِين ده انا بعتبره لقه لقه ما دي دماغك دماغك دماغك يا خشوع ذكر الرب بيخشوع بيخشوع بيخشوع في محله ذكر الرب لا قام لف بكراعه واحده واحده لا قام نطق بالذكر بس ما عملش جيب لي دلي واحده واحده واحده مثال الكلام ناس يعبدوا القبور ما في امن وما في استقرار الا بتوحيد وتوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون تحقيق التوحيد والإنحيان هي السنة واكتناب البدع والهوافات evet.